أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إِنِ الكافرون إِلَّا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ والأفئدة قليلا ما تشكرون